أختي الفاضلة أسأل الله أن يسعدك في الدارين وجزاك الله خير أنك فتحت هذا المقطع وبيض الله وجهك ولكن أتمنى أنك تسمعيني إلى نهاية هاي أختي الكريمة الفاضلة الله عز وجل يقول وأما بنعمة ربك فحذ والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال والله عز وجل يحب أن يرى نعمة على عبده, على عبده. أخت الكريمة الفاضلة كلنا والله نحب أن نلبس الجميل، ونحب أن نلبس الجديد والصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن بعضنا أو أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن فهل هذا يعتبر من الكبك فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أن اللبس الجميل واللبس الجديد شيء رائع جديد وشيء حلو ولكن نريد أن نضبط في هذه الكلمة البسيطة الفخيرة أخت الكريمة القاضلة في الأعراف في المناسبات في الزواجات كثير من بناتنا يحبون يلبسون الثوب الحلو الثوب الكشخة الموديل الرائع الماركات الجديدة وهذا شيء طيب البسوا واكشخوا والبسوا أحسن الثياب وأروع الموديلات وأحسن الماركات وعسى الله يسعدكم في الدنيا وفي الآخر ولكن أتمنى أن يكون هذا في حدود الدين في حدود المباح، في حدود الحلال لأن الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تعدوها ثم قال ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون وإنتي ما ترضين تكون من ظالم النفسك أو ظالم الغير أو فتن النفسك أو فتن الغير؟ أخت الفاضل الله يرضى عليك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار لم أرهما ذكر منهم الكاسيات العاريات الكاسيات لابسات ولكنهم في نفس الوقت عاريات ثم قال عنهم في آخر الحديث لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها ذكر أهل العلم أن منهم يعني من الكاسيات العاريات هم التي يلبسن اللباس العاري في لبسهم في فساتينهم أو اللباس الشفاف أو اللباس القصير أو اللي بس ضيق جدا الذي يفصل جسمها وعورتها والعياذ بالله فتكون فتنة لنفسها وفتنة لغيرها هل ترضين تكونين أحد أصناف النار أو ترضين أنك تكونين من ضمن اللي ما يجدون الجنة أو حتى ما يجدون ريحها والعياذ بالله كما قال عيسى الصالح والحديث صحيح أكيد, أكيد أكيد والله أنت ما ترضين وليس كاهل سستام بسيط, بسيط, بسيط فستان بسيط لا راح ولا جاء يؤثر علي في جنة, جنة عرضها عرض سنوات الأرض أو يؤثر علي في نار حامية ترضى لا يصلها إلا الأشقى والعيادة بالله أخت الكريمة البسي جديدا وكشخي وتجملي ولبسي أحسن الموديلات وأرقى وأحده وأحسن الماركات أسأل الله يوقف ويسعدك شيء جميل ولكن في حدود الدين في حدود الخطوط الحمراء لا تتعدين إلى العاري، لأن هذا ما في جمال, جمال والله. لا تتعدين إلى الشفاف، والله ما في جمال. جمال. ولا ولا رقي. ولا ولا رقي. لا تتعدين إلى القصير، لا تتعدين إلى لا تسعدين لا تسعدين الضيق جدا, جداً الذي يفصل العورة والجسم. فتنا لك وفتنا عليك. حتى لو كان عند النساء في حتى لو كان عند محارمك ما عدا زوجك، اتق الله عن زوجك. والله ما يستهل لبس بسيط أيام معدودة سنوات نعيشها ثم يكون عاقبتنا كذا سنفان من أهل النار أو لا يقومنا الجنة أو عاقبة أو سوء خاسم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو أفتن نفسي أو أفتن غيري أو أكون قدوة شر لغيري ربما قلدوني فصارت إثنهم علي مع أثامهم هم ما ينقص من أثامهم شيء والله ما ترضين هذا أبدا أبدا, أبدأ. أبدأ. أبدأ. أبدأ. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة وقاء عائل صلى خير الأمور الوسط احنا ما نرضى على بناتنا أنها تكون متفسقة متعرية أو شفاف أو قصير أو ضيق جدا جدا ما نرضى ولا نرضى على بناتنا أنها تكون بلبس باهت بلبس سيء وتقول تتحجج أنها مستقيمة أو ملتزمة لا هذا غلط لا إطراط ولا تفريض, تفريض. ابدعي في لباسي البسي جديدا ابشخي تجملي أحدث الموديلات أرقى وأحسن الماركات الله يوفقك ويسعدك يا رب يسعدك ولكن في حدود الدين في حدود الخطوط الحمراء في حدود المباح، في حدود اللي الله عز وجل قال ممكن تلبسين كده لكن لما أنت تتعدين أنت تظلمين نفسك تظلمين غيرك تفتنين نفسك وتفتنين غيرك تضرين نفسك وتضرين غيرك والله ما راح تفرحين ولا راح تسعدين. وش تتسدين لما تخرجين مفاتنك فيراها محارمك أو يراها النساء أنفسهم كم كثر الحسد وكم كثرة الفتنة وكم كثر المس والعياذ بالله بسبب كثير من هذه الأمور وكثير من بناتنا عند الرقاط يا قرآن عليهم والسبب التفسق والتعريف للواجات أو غيرها اخت الكريمة إذا الله عز وجل رزقك نعمة وصحة وفتنة طيبة فأنتي احرصي إنك تحافظين عليها بالدين، والله ما يحفظها إلا الدين، والله ما يحفظها إلا العجاب، والله, والله ما يحفظها إلا اللبس المحتشم الساتر. ليش لما نقول لبس محتشم ساتر، أنت تفكرين إنه يعني مو جميل ومو, ومو, ومو وما في إبداع ومو حديث ومو يعني فيها رونق من الجمال والإبداع؟ لا لا لا لا. لا, لا لما نقول ساتر محتشم نقصد ما يكون عاري أو شفاف أو قصير أو ضيق جدا وغيره الله يوفقه والله, والله يسعدك والحمد لله موجود متأثر ابحثي بس بعض الناس كتاجد تقول ما وجدت ما حصلت لا موجود بس ابحثي ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منك كما قاعد يصلى السلام والله ما تدركين شيء لله إلا وربي عوضت خير منه بإذن الله عز وجل في دينك ودنيا ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسر والله ربي يفتح لك شيء في وجهك ما بسبب أمر صغير فركتيه من أجل الله فكيف لما تتركين هذا العاري أو هذا الشفاف أو هذا القصير أو هذا الطيق جدا من أجل الله سبحانه وتعالى والله إن ربي ما يضيعها لك والله إن ربي عوضت خير بإذن الله عز وجل بس صبرك احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى واخت الكريمة الأسواق موجود فيها الخير وموجود فيها الشر ابحثني ونقف الثوب الرائع الطيب الساتر المحتجم مثل ما تلتقين الفاكهة الطيبة الطازجة أختي الكريمة حتى ولو وجدتي ثوب ممتاز وأعجبك لكنه متفسخ متعري قصير أو شفاف أو ضيق جدا أنا أقول ستريه عدليه بطريقة الحمد الخياطين منتشرين في كل مكان ومبدعين ما أحد يقول لا. تان غلط أنفسنا ولن جامل أنفسنا أسأل الله عز وجل أن يسعدكم بالحجاب واللباس المحتشم الثابت يا رب العالمين أسأل الله أن يصبركم فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض أسأل الله أن يسعدكم يا رب العالمين إذا كنتي أنتي محفوظة فأسأل الله أن يثبت إذا كنتي مقصرة من الآن عد بدي غير وجه نظرك غير وجهة نظرك غيري وجهة اللي معك صديقاتك انشر هذا المقطع احدث في الأجر أسأل الله أن يوفقك ويسعدك بارك الله فيك ألتقيك مرة ثانية يا مالك